يقول السائل هل موقف الشيخ ربيع من مشهور وموسى نصر و ا ل ج و ا ب ر وبقية مشايخ الأردن هو نفس موقفه من علي حسن وبمن تنصحون الطلاب هناك أ ن يرجعوا إ ل ي ه خ ا ص ة للذين رحلوا هناك لطلب العلم إ ذ ترك اذا تركوا هؤلاء أو إ تركوا هؤلاء الجواب موقف الشيخ ربيع أ م ا من ن ا ح ي ة التصريح بالتبديع فلا أ ع ل م أ م ا من ناحيه أ ن ه م أ ن ص ا ر ه و أ و ل ي ا ؤ ه و أ ن ه م محسوبون عليه و ي ؤ ي د و ن ه ظاهرا وباطنا فهو أ ل ح ق ه بهم وقال هم معه ولكنه ولكني لم أ س م ع منه التصريح بالتبديع لكنه ألحقه بهم ألحقهم به ل أ ن ه م أ ن ص ا ر ه و أ ع و ا ن ه حتى في أ ح ل ك الظروف التي يكون فيها باطل علي الحلبه واضحا م ي ي ؤ د واضحا ن ومن ه ذلك ت ق ر ي ت للكتاب ه سمعوه م رغم الكلام الكثير الذي سمعوه والردود ل ا ا و ة ل ظ ا هم ر رد ة التي بها ا أهل ل ل ع على ع ل كتاب ي حسن المسمى بمنهج السلف الصالح المسمى السلف بمنهج نجد أنهم ما زالوا ي ؤ ي د و ن ولا كأن في الأمر كأن أي في شيء لذلك موقفهم موقف مزر وموقف مخالف ا لمنهج السلف إ ض ا ف ة إ ل ى ما عندهم من المخالفات و ا ل أ خ ط ا ء والله أ ع ل م أ م ا ا ل ن ص ي ح ة في ا ل أ ر د ن فيوجد بعض ط ل ب ة العلم يستفاد منهم أ م ا هؤلاء فيتركوا ومعهم أ ك ر م ز ي ا د ة أ ي ض ا يرجى ت يعني ينظر فيمن يرجى خيره من ط ل ب ة العلم السلفيين فيستفاد منهم والله أ ع ل م وهناك م ر ة اتصل بي أ ح د الشباب من ا ل أ ر د ن وقال لي إ ذ ا سقط هؤلاء المشايخ أ و لم ندرس عندهم عند من ندرس ا ل أ ر د ن أ ق و ل بارك الله فيكم إ ن اشتراط وجود علماء سلفيين في بلد من البلدان مع وجودهم في غيره هذا ليس شرطا وليس هذا مما نص عليه كتاب الله ولا س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ففي الزمان الذي ظهر فيه شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وظهرت دعوته من كان في الشام كان الشرك ضاربا أ ط ن ا ب ه بالشام و ا ل ب د ع ة و ا ل خ ر ا ف ة ولا تجد ل أ ه ل ا ل س ن ة حسا إ ل ا اندر من النادر فلم يوجد حسب علمي في ا ل أ ر د ن أ ي ا م د ع و ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إ ل ى ظهور الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ا ل أ ر د ن لا أ ع ل م عالما سلفيا كان في ا ل أ ر د ن قد يكون ط ل ب ة علم قد يكون ناس صالحين على ا ل ف ط ر ة عندهم ش ن ة لكن علماء مبرزين في ا ل أ ر د ن قبل الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ب ا ل س ل ف ي ة ا ل ص ر ي ح ة التي كان عليها رحمه الله ما ر أ ي ن ا في ا ل أ ر د ن ثم لما ظهر الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى كان هذا مما تميزت به بلاد الشام وتزينت به رحمه الله ثم إ ن بعض الناس التف حوله و أ ر ا د و ا ان يكسب ي الصيت به فالتف حوله بعض الناس ثم كما يقول الشيخ رحمه الله نفسه هذه عندهم والفهم للمنهج الذين الدعوة فضاحة ففضحت الذين التصقوا بالشيخ الألباني ولم يكن عندهم من العلم والفهم للمنهج السلفي ولم ففضحت يكن من ما عنده أ و بعض ما عنده بل كانوا متسلقين يعني أ ص ر ح الله عليا الحلبي وسليما ا ل ه ل ا ل ومن معهما ومشهور وغيره ماذا كانوا يفعلون في زمن الشيخ الالباني وفي حياته كانت رفعتهم بذكر الشيخ الالباني و بماذا و بانتسابهم إ ل ي ه و زيارتهم له وعرض أ ع م ا ل ه م عليه رحمه الله فاكتسبوا بذلك ا ل ش ه ر ة إ ض ا ف ة إ ل ى بعض الكتب التي حققوها وكان يعني ذلك ا ل أ م ر له م ي ز ة في ذلك الوقت لكن في تلك ا ل أ ي ا م نفسها قد كانت تصل للشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله أخبار عن هؤلاء الطلاب أو الطلاب بعضهم لكتاب هؤلاء فيها شكاوى من سرقتهم عن عن من و أ خ ذ ه م لكتاب وتسلطهم على كتاب كانت تصله ا ل أ خ ب ا ر ويحزن رحمه الله تعالى كما أ خ ب ر ن ي بذلك بعض ا ل إ خ و ة الثقات الذين عرضوا مثل هذه الأمور على شيخنا رحمه الله الألباني فهذه مشاكلهم كانت وهو حي ولكنه ماذا يفعل في بلد يعني ماذا يفعل في هؤلاء الشباب الذين ينتسبون إلى السنة مثل على ولكنه يفعل بلد يفعل إلى وتسلطون هذه فهذه حي في يعني في ينتسبون رحمه وهو على كتب الناس خ ا ص ة سليم الهلالي وما الف كتاب في الرد على سليم الهلالي إ ل ا في ح ي ا ة الشيخ الالباني بل حتى علي الحلبي قد الف فيه لكن ا ل م ش ك ل ة التي كانت في ذلك الوقت أ ن معظم الذين يحذرون من هؤلاء كانوا من الحزبيين فلم يكن لكلامهم رواج عند أ ه ل ا ل س ن ة رغم أ ن ه كان شيئا مهولا وكان شيئا يؤذي أ ه ل ا ل س ن ة وكم ت أ ذ ى السلفيون في العالم بسبب ا ل أ ف ع ا ل ا ل ط ا ئ ش ة التي كان يفعلها هؤلاء ولكن كان السلفيون صابرين و ن كان ا ل ل س ف و صابرين على هؤلاء وعلى ما يفعلونه من سرقات ع ل م ي ة وعلى تسلط على كتب الناس وتخريجات الناس وعمل ضعيف حتى علي الحالبي ودعاوى علي يعني أعماله ضعيفة كثيرة فارغة و ا ل ك ل م حول هذا يطول مشاكلهم ا ل م ا ل ي ة كل ف ت ر ة ف ت ر ه في مشاكل م ا ل ي ة بينهم وبين من يعملون عندهم حتى صدق في العمل ما فيش يعني ل ل أ س ف الشديد عند جميعهم ل ل أ س ف هذه ا ل م ش ك ل ة الذين يسمون أ ن ف س ه م طلاب الشيخ الالباني رحمه الله الشيخ الالباني رحمه الله كان عالما نزيها كان سلفيا صلبا كان ثابتا ليس متقلبا متلونا ف أ ي ن هم من الشيخ الالباني رحمه الله إ ن كانوا يعني الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ر ح من ه الله م أ ع ظ م الناس تحريما للتصوير انظر ا ل آ ن على الحلبي م ش ه وغيره ر و كل ش و ي ة ناكزين فيش في ف ض ا ئ ي ة من الفضائيات التي تزعم أ ن ه ا س ل ف ي ة أ و التي يتضح لنا أ ن ه ا ق ط ب ي ة أ و إ خ و ا ن ي ة كالمجد و ك ق ن ا ة الناس و ك ق ن ا ة ا ل ر ح م ة و ا ل ح ك م ة قنوات ق ط ب ي ة واضحه ة ثم ل ح ق ت م مع الآن الأثر هؤلاء ذلك نجد هؤلاء يتصدرون في هذه القنوات حتى قنوات القطبيين الخلص مثل قنوات محمد حسان ومع ذلك نجدهم يظهرون بالتصوير هل هذا كان يرضي الشيخ الألباني رحمه الله هذه يفعلونه يفعلونه رحمه الله الشيخ الألباني لمثل الأمور كذلك كذلك الشيخ الألباني المشاكل المالية وكم مرة تعرض على الشيخ كان كان معارضين ما ما حياة أكبر وكم من من يرضي في مرة تعرض يعني آ ذ و ا الشيخ في هذه ا ل ق ض ي ة فمشاكلهم ل ل أ س ف ك ث ي ر ة و ا ل آ ن احكامهم على الحزبيين المصرحين ب أ ن ه م سلفيون هل هذا كان يرضي الشيخ الالباني رحمه الله الشيخ كان صريحا في دعوته لما تبين له حال سيد قطب بكل صراحه ة تكلم لما تبين لما ل حال الحوالي صراحة سلمان العودة وسفر بكل صراحة تكلم ما عنده مصالح ش خ ص ي ة مع هؤلاء جهر بالحق حتى إ ذ ا كان الحق يعني يخالف ع ن ي ي ما تريده ا ل د و ل ة كان يصدح بالحق يصدع به يقول هذا باطل مع احترامه ذي و ل ي ا ل أ م ر وعدم يعني خروجه عليه كان دائما يتكلم حول ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة حول الانتخابات بكل الانتخابات الدولة في الأردن مثلا تدعو إلى الانتخابات وتدعو إلى الديمقراطية صراحة مع تدعو وتدعو أن في لكن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله كان صريحا كان رجل أ م ة مع كلامه السلفي فيما يتعلق ب و ل ا ة ا ل أ م و ر من وجوب طاعتهم وعدم الخروج عليهم ومع ذلك كان رحمه الله يجهر بالحق في مسائل العلم في المسائل الشرعيه ة اليوم ماذا؟ اليوم صرنا خلاف هذا الأمر يعني صار الحنب ا على علي يعني و م ع ج ت على خلاف هذا ا ل أ م ر فماذا فعلوا ف إ ن ه م يؤيدون أ م و ر ا و ا ض ح ة البطلان لكن ل أ ن صاحبها أ م ي ر أ و يتبع للدوله ة نعم ل ح ظ ة ف إ ن ه م حينئذ لا يصدحون بالحق بل يداهنون وماذا يفعلون يتمحلون يتمحلون في تصويب الباطل ظاهر البطلان فتنبهوا لهذا رعاكم الله ويعني احذروا من هذا المسلك الخطير والله تعالى أ ع ل م